بسم الله الرحمن الرحيم وإن نجد الله هوى ما ضل صاحبكم وما ضرى وما ينفق عن الهوى وما عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شبيب قوار لله واسترى وهو بالمبطي الأعلى بمدنى فتدلا فكان أو, أو أبنى ما ما رأى. أفت نارونه على ما يرى ولقد رأى نزمة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المقرى إذ يرشى الصدرة ما يرشى ما تاغى الفصوى وما قرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم الله والعزى ومنهات الثالثة الأخرى ألكم إن هي إلا أثناء سميتمها أنتم وآبابكم ما أنت الله بها من سلطان إن يتبعون إلا ربن وما تهو الأنفس ولقد جاءهم من ربهم المتاة كم للإنسان ما تمنى فبالله الآخرة والأولى وكم من في السماوات بات لي شفاعتهم شيئا إلا إلا من بعض من يأزن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤلمون بالآخرة ما يسمون الملائفة وما لهم به من علم. يتبعون إِلَّا الظن وإن الظن لا يؤذي من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن دكتنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيه وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما فِي السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بِمَا عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى الَّذِينَ يجتهدون كبائر الاثم والفواحش الا اللهم ان ربك واجع المغفره هو اعلم اذ من الارض واذ انتم في فلا فرأيت الذي تولى وأحرى قليلا وأدى عنده علم الغيب فهو يرى أم من ينبأ في موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجر وادرة مزر قرى ألا تجر ما ثم يجباه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحى وأبتى وأنه هو أمات وأحيا وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الزكرة والأنتى من نطفة إذا تنا وأن عليه النشهة هو, أغنى وأغنى وأنه هو رب وَأَنَّهُ أهدف عادن أولى وتمود فما أبقى وقوما حم من قدر إنهم ثانوهم أظلم وقترا والمكفكة أهلا فغشاها ما غشا فبأي آذاء ربك تتمارا هذا نذير من النذر الأولى أجفة الآسفة ليس لها من دون الله فمن هذا الحديث تحجبون وتوحكون ولا تبكون وأنتم تامدون فاسفدوا لله واعبدوا